إِنْ شَاءَ نَقْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْتَطِعَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَمَّا لَهُ الْحَدِيدُ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 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ذابة الأرض تاكل من ساته فلما خر تبيلت الجن أن لو كانوا يعلمون الريب ما لبثوا في العذاب المهين